سورة قريش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اله في قريش اله لهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف